ويستعجلونك بالعذاب، ولو لا أجل مسمّل جابهم العذاب، ولا يأتينه بضّتة وهم لا يشعرون.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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن بوء أنهم من الجنة غرفا لن بوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.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 فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون